بوك تو شتاتة الوية اي ترا ثلاثة وسبعون ثلاثة او يسمحو بشيء يجوزو او يسمحو بشيء اموند تيابش ماكينس هل يسمح لك بقياده السيارة؟ هل يسمح لك بقياده السياره اموند تبيش الكول هل يسمح لك بشرب الكحول هل يسمح لك Shurbi l'kuhul, a mund të u dhe tosh jasht të shtetit tani? Hal yusmahu leka bi ssefari ila l'kharij? Hal yusmahu leka bi ssefari ila l'khariji? Mund. Ja gjuzu au jusmah bi shej? يسمح بشيء اموند تبي دخان كتو هل يسمح لنا بالتدخين هنا هل يسمح لنا بالتدخين هنا اموند تبي دخان كتو هل التدخين مسموح هنا هل Ецах ма смохонна А мунд то пагуај ме карт кредити Ју смах ља хадаком би стеамели би тоател е тимеи ли седет чеек Е јуусмахао седеду бишиик јусмос сиидеду бишиик А мунд то пагуај мелека на дора ј је ђузу дефру накдан факат хел је жузу тефру накдан Telefonoj një herë те см лијебе тесол? Е те смахулибе ете со? А мунд тое дичка? Е те смахули би су Е? Е те смахули би هل تسمح لي بأن أقول شيئا؟ هل تسمح لي بأن أقول شيئا؟ اي نوك منت تفلير ن بارك لا يسمح له بالنوم في المتنزه العام لا يسمح له بالنوم في المنتزه العام اي نوك منت تفلير نا مكين لا يسمح له بالنوم في السيارة لا يسمح له بالنوم في السيارة اي نوك منت تفلير لا يسمح له بالنوم في محطة القطار لا يسمح له بالنوم في محطه القطار ا مونت هل يسمح لنا بالخروج هل يسمح لنا بالخروج اموند ت نايبني منون تسمح لنا بقائمة الطعام تسمح لنا بقائمة الطعام اموند ت باغوي م فيتش ا هل يجوز ان ندفع كل هل يجوز ان ندفع كل على حده